وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا مِمْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّا نُؤْمِنُ بِأَن سَوْفَ تُصْحَرُونَ فَأَنَّ جَمِيعًا وَأَذَلَّهُ إِلَّا مَرَأَتَهُ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْكُم مَّطَرًا فَظًّا فَظُنُّوا كَيْفَ كَانَ عِقْبَتُ الْمُجْرِمِينَ وإِلَٰهٌ مَّدِينَا أَخَ نْقُمْ شُعَيْبًا وَلَا يَقُمْ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ وَحِيرُوا أود جاءت كون الدنيا تمر ربكم فافول كليل والميزان وعلى تبخسون الناس اشيا ولا تَبْغُوا قَسْوَةَ النَّاسِ أَشْيَاءَ إِنْ تَمْشُوا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ قَيُّرُنْ لَكُم إِن كُنتُمْ وَلَا تَقُولُوا بُكْرَةٍ وَلَصِيَارَةٍ تُوَدُّونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَتَبَّعُونَ أَهْوَاءَ وَجَاهٍ وَانْقُرُوا إِن كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرًا وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَأَنَّ طَائِفَةً مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ويننا وان غو عن حو ال حاكيم